بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشو في مناكبها فمشو في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور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 فَمَن يَأْتِيكُمْ.